مش يا جنبي مركزة خايفة عليا محسسه انها مسئوله عني مخلوقه بنتي حنينه جدا عليا عايزاني دايما جنبها ما هي حته مني بنتي حبيبتي ما تخافيش ربك معايا عمري بإذن الله ما هنساك في دعايا دانتي دا أمانة لربنا وموجود عندي وصعني سيدنا محمد إني أرحم فيك ضعافك وإني أحسن من صفاتك ربي كرمني بوجودك بفرح قوي لحظة سجودك وإنتي بتحولي في صلاتك مخلوقة بنتي حنينا جدا عليا عايزة ني جنبها ما نور عيني لحظة رجوع البيت بتبقى مش عادية قبل ما بدخل تجري وتكوني وصادي رغم اني حسك نقطة الضعاف اللي فيها بتحسسيني ان انا مش أبعادي ولو الولد هو السنة والعزوة والذكرى البقية فانت الحنان مسمم أمان من نار سكتي للجنة مخلوة بنتي حنينا جدان عليك عيزاني دايماً جنبها مهي